مساء وشواء وغدير ماء توقف سلمة بعد غزوته وتناول قربة الماء التي أحضرها عمه عامر فغسل غبار المعركة وتوضأ وشرب من اللبن ثم امتطى فرسه وتهادى مع عمه نحو قائده صلى الله عليه وسلم ولما وصل رأى النيران تتلألأ حول مياه الشعب وإذا بالقائد صلى الله عليه وسلم بين خمسمائة من أصحابه قد هبوا لنجدته كانت مياه الشعب تومض تعكس نجوم السماء وضوء النيران وإذا برائحة الشواء تملأ المكان فقد نحر بلال إحدى تلك الإبل وهو يشوي لقائده صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها والصحابة يقدون من لحمها ويشون اقترب سلمة من نبيه صلى الله عليه وسلم فسلم عليه. فرد صلى الله عليه وسلم عليه السلام كان سلمة مبتهجاً بإنجازه هذا اليوم سعيدا باستعادته لكل المسروقات من إبل ورماح وبرد رغم حزنه على الشهيد الأخرم الأسدي وعلى الراعي المسكين الذي نحره اللصوص تناول الصحابة شواءهم ثم ناموا عند الغدير وبعد أن صلوا الفجر وأشرقت الشمس جددت الأجواء المنعشة طاقة سلمة للفداء فعرض على نبيه صلى الله عليه وسلم مواصلة المطاردة وقال يا رسول الله خلني فأنتخب من القوم مئة رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته عندها ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من حماس جنديه وقال يا سلمة أتراك كنت فاعلا فقال سلمة نعم والذي أكرمك فقال صلى الله عليه وسلم إنهم الآن لا يقرعون في أرض غطفان وبعد مضي وقت طويل وهم حول النبع مر بهم رجل من غطفان فتوقف عند الماء وحدث الصحابة بقصة مضحكة جرت للصوص تدل على هول الرعب الذي أحدثه سلمة فيهم وهو أنهم مروا برجل من غطفان فأكرمهم ونحر لهم جزورا فلما كشط جلد الجزور تمهيدا لتقطيعها وطبخها رأى اللصوص غبارا من بعيد فعاوجهم الرعب وظنوا أنه غبار سلمة ورفاقه فصاحوا ببعضهم أتاكم القوم فخرجوا هاربين وتركوا مضيفهم وجزورة كان بعض الصحابة يبتسمون لسماع القصة في ذلك اليوم وقرب ذلك الماء حيث أثنى القائد صلى الله عليه وسلم على أبطاله فقال خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة ثم أعطى سلمة سهمين أي نصيبين من الغنائم سهما لأنه قاتل راجلاً وسهما لأنه قاتل فارسا يقول سلمة فجمعهما لي جميعا ثم أردفني صلى الله عليه وسلم وراءه على ناقته العضباء متجهين إلى المدينة كان سلمة يستمتع بشرف الركوب مع نبيه وقائده لكن رجلا استفزه بكلمات عكرت استمتاعه جعلته يقفز عن العذباء ويكمل العودة إلى المدينة على أقدامه.